ومن الذي سماها بهذا الاسم جاء في عدة نصوص منها قوله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالإنسان بطبيعته يعيش في مجتمع يأنس به ويتبادل معه المصالح والمعنى لاجتماعي لا يقوى إلا إذا كان هناك عامل جذاب يشد طرفا إلى طرف ولذلك ركب الله فيهما الشهوة بميلها الشديد المعروف لا يستغني أحدهما عن الآخر هذا أولا وثانيا تحقيق خلافة آدم في الأرض يحتاج إلى عدد كبير ينهض بها ولا يستطيع فرد واحد أن يقوم بذلك ومن أجل التكاثر كان الزواج بين آدم وحواء وكانت عاطفة الأبوة والأمومة لرعاية هذا النسل حتى يشب ويتحمل المسؤولية بعد أبويه اللذين لم يكتب لهما ولا لغيرهما الخلود في الحياة الدنيا كما قال سبحانه حين أهبطهما من الجنة إلى الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ومن هنا كانت حكمة الله في خلق ذكر وأنثى من الحيوانات وغيرها ليكون التكافر المطلوب قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون هذا وجاء في تفسير القرطبي أن آدم عليه السلام هو أول من سمى حواء بهذا الاسم حين خلقت من ظلعه من غير أن يحس آدم بألم ولو تألم لم يعطف رجل على مرأته ولما انتبه من نومه قيل له من هذه التي بجوارك قال امراه وما اسمها قال حواء وذلك لأنها من المرء أخذت ولأنها خلقت من حي وهذا كلام ليس عليه دليل صحيح لا من القرآن ولا من السنة ولا يهمنا معرفة ذلك إنما المهم أن نعرف حاجة كل من الرجل والمرأة للآخر وبقوة الرابطة المنظمة بينهما يعمر الكون والرسالات السماوية كلها جاءت لترشدهما إلى الطريق السوي الذي كرم الله به آدم وأسجد له الملائكة والواجب عليهما جميعا التفقه في الدين ليعرف كل حقه وواجبه والله أعلم